بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبغي مما يضاه تزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله أيمانكم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 عسى ربه إن طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ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 النبي والذين آمنوا والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أسم لنا نورنا ووفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها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 فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل وقيل دخلنا رماد داخلين وضرب الله مثالا للذين آمنوا امرأة في الفرعون إذ قالت إذ قالت رب لي عندك بيت في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومر يا مبنى عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه فنفخنا فيه من روحنا وصدق بكلمات ربه وكتبه